بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والثلاثون من التذكره ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال منكم وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث وإيضاء لما كان الحساب عليهم دون الخلق قال منكم فيصير الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتها عرصة القيامة فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة لأن بدأ خلقهم للعبودية كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والثواب والعقاب على العبودية إلا أن الجن أصلهم من مارج من نار وأصلنا من تراب وخلقهم غير خلقنا ومنهم مؤمن وكافر وعدونا إبليس عدو لهم يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم وفيهم أهواء شيعية وقدرية ومرجئة وهو معنى قوله سبحانه وتعالى كنا طرائق قدداء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 في ذكر الجنة مع الإنس في الوعيد وترك إفراده الإنس عنهم في الوعد فالجواب أنهم قد ذكروا أيضا في الوعد لأنه سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين ثم قال ولكل درجات مما عملوا وإنما أراد لكل من الإنس والجن فقد ذكروا في الوعد مع الإنس فإن قيل فقد ذكر يخاطب الجن والإنس في النار لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق الى قوله ولوموا انفسكم وايضا وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ولم يأتي عن تفاوض الفريقين في الجنة خبره قيل إنما ذكر في تفاوضهم في النار أن الواحد من الإمس يقول للشيطان الذي كان قرينه في الدنيا إنه أطغاني وأضلني فيقول له قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان ضالا بنفسه ولا سبب بين الفريقين يدعو أهل الجنة فيهما إلى التفاوض فلذلك سكت عنهما وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر الناس أن عصاتهم يكونون قرناء الشياطين لتخاصمون في النار ليزجرهم بذلك عن التمرد والعصيان وهذا المعنى مقصود في الأخبار فلهذا سكت عن ذلك في الوعد به باب القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس وفي حبسه لهم حتى ينصفوا منه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشات الجلحاء من الشات القرناء البخاري عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من, من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون الدينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذه منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه أو أخذ من صيئة صاحبه فحمل عليه والعياذ بالله عز وجل مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ذرهما له ولا متاع قال إن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلات وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله عز وجل في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح البخاري ثلاث صحيح مسلم وقروج بن ماجة حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني أمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تو عليه دينار أو درهم؟ قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم من ترك دينا أو ضياع فعلى الله ورسوله الحارث ابن أبي أسامة وعند عبد الله بن انيس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس شك وأومأ بيده إلى الشام عرات غرلا بهما قال ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه, يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة حفاة قال بالحسنات والسيئات قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الحديث الذي اراد البخاري بقوله ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد سفيان بن عيينه عن مسعر عن عمرو بن مره قال سمعت الشعبيه يقول حدثني الربيع بن خيثم وكان من مع وكان مع معادن الصدقه قال إن اهل الدين إن أهل الدين في الآخرة أشد تقاضيا له منكم في الدنيا يحبسوا لهم فياخذونه فيقول يا رب الا تراني حافيا فيقول خذوا من حسناته بقدر الذي لهم فان لم يكن له حسنات يقول زيدوا في سيئاته من سيئاتهم وذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال صاحب الدين مأسور يوم القيامة بالدين وروى أبو نعيم الحافظ بإسناده عن زاذان أبي عمر قال دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخز واليمنى قد سبقوني إلى المجلس فقلت يا عبد الله من أجل أبي رجل أعجمي أدنيت هؤلاء وأقاصيتني قال أدن فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس فسمعته يقول يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد هذا فلان بن فلان ثم ينادي مناد هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة بأن يدون لها الحق على ابنها أو أختها أو أبيها أو على زوجها ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيقول الرب سبحانه وتعالى للعبد إيتي هؤلاء حقهم فيقول, فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أتيهم فيقول للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فعطوا كل إنسان بقدر طلبته فإن كان وليا لله فضلت من حسناته بثقال حبة من خردل من خير ضاعفها حتى يدخله بها الجنة في الحاشية واحدة صحيح ابن ماجه وفي الزوائد رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم اثنان صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثلاثه ضعيف البغوي في شرح السنة والطبراني في الأوسط كما في المجمع وفيه مبارك ابن فضالة ضعفه جماعة متابع ثم قرأ إن الله لا يظلم مثقال ذره إن الله لا يظلم مثقال ذروة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن كان عبدا شقيا والعياذ بالله عز وجل قالت الملائكة رب فنيت حسناته وبقي طالبون فيقول للملائكة خذوا من أعمالهم السيئة فاضيفوها إلى سيئاته وصك له صقا إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى وعنه عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول انه لا يكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أنا ولدكما فيوداني أو يتمنيان أعيد أنا ولدكما فيوداني أو يتمنياني لو كان أكثر من ذلك وروى رزين عن أبي هريرة قال كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة هو لا يعرفه فيقول ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة فيقول كنت تراني على الخطايا وعلى المنكر ولا تنهاني وقال وقال ابن مسعود تفرح المرأة يوم القيامة أن يكون لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو أختها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ابن ماجد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد لما رجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة فقال ستيه منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوسا مرت بنا عجوز من عجائزها تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتا منهم فجعل احدى يديه بين كفيه ثم دفعها فخرت على وركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمه؟ ولا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم أو كما قال فصل أنكر بعض المتغفلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله إعجابا برأيهم وتحكما على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعقول ضعيفة وأفهام سخيفة، فقالوا: لا يجوز في حكم الله سبحانه وتعالى وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها، ويأخذ حسنات، ويأخذ حسنات حسنات من عملها، فتعطى لمن لم يعملها، وهكذا زعم جورا وأول قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف تصح هذه الأحاديث وهي تخالف ظاهر القرآن وتستحيل على العقل؟ قبل المتابعة في الحاشية واحد خبر حسن أبو نعيم اثنان حسن ابن ماجه وفي الزوائد اسناده حسن متابعة والجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يبين أمور الدين على عقول العباد وعيد لم يبني أمور الدين على عقول العباد ولم يعد ولم يوعد على ما تحملته عقولهم ويدركونها بأفهامهم بل وعدوا وعدا بمشيئته وإرادته وأمر ونهى بحكمته لو ولو كان ولو كان كلمة لا تدركه العقول مردودا لكان أكثر الشرائع مستحيلة لكان أكثر الشرائع مستحيلا على موضوع عقول العباد كان أكثر الشرائع مستحيلا على على موضوع عقول العباد وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب, أوجب الغسل بخروج المني الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من الأئمة وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأئمة وسائر ما يقول بالعقل وغيره في نجاسته وقدارته وندنه وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش فبأي عقل يستقيم هذا وبأي رأي يجب يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه أو بما يقوم عينه وتزيد على على الريح نتنا وقذرا قد اوجب الله سبحانه وتعالى قطع يمين مؤمن بعشرة دراهم وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك ثم سوى بين هذا القدر من المال وبين مئة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء وأعطى الأمة من ولدها الثلث ثم, كا ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أمترث الإخوة من ذلك شيئا، فبأي عقل يدرك هذا إلا تسليما وانقيادا من صاحب الشرع إلى غير ذلك. فكذلك القصاص بالحسنات والسيئات، وقد قال، وقوله الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط. وقد قال وقوله الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس وقال ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقال سبحانه وتعالى ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم وهذا يبين قوله سبحانه وتعالى ولا يبين سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى إذا لم تتعد فإذا تعدت واستطالت بغير ما أمرت فإنها تحمل عليها ويأخذ منها بغير اختيارها كما تقدم في أسماء القيامة عند قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون في عيده كما تقدم في أسماء القيامة عند قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فصل وإذا تقرروا هذا فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا ويتدارك ما فروط من تقصير في فرائض الله عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة ويستحل كلما تعرض له بلسانه ويده وسطوته بقلبه ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبقى عليه فريضة ولا مظلمه فهذا يدخل الجنة بغير حساب فاما تقبل رد المظالم أحاط به خصومه فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته وهذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت به وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسؤني وهذا يقول جاورتني فاسأت جواري وهذا يقول عاملتني فغششتني وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب متاعك وهذا يقول كذبت في سعر متاعك وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني وهذا يقول وجدتني مظلومة وكنت قادرا على دفع الظلم فداهمت الظالمة وما راعتني فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم مخالبهم وأحكم في تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخرجه متابع وأنت مبهوت, وأنت مبهوت من كثرتهم حتى لم يبق من عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمه بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى قوله سبحانه وتعالى لا يعتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء فما أشد فرحك اليوم مضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسرتك؟ عيد فما أشد فرحك اليوم مضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك وقف بك على بساط العدل وشوفته بخطاب السيئات وأنت مفلس فقير عاجز. عيد فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وشفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس فقيرا عاجزا مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا فعند ذلك تأخذ حسناتك التي تعبت, تعبت فيها عمرك وتنقل إلى أخصامك عوضا عن حقوقهم كما ورد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطان فان سلمت حسنة واحدة في مدة طويلة ابتدرها خصماءك وأخذوها ويقال لو أن رجلا له ثواب سبعين نبيا وله خصم بنصف دانق لم يدخل الجنة حتى يرضي خصمه وقيله يؤخذ بالبدان قسط سبعمائة صلاة مقبولة فتعطى للخصم ذكره قشيري في التحبير له عند اسمه المقسط المقسط الجامع عند اسمه المقسط الجامع المقسط الجامع قال أبو حامد ولعلك لو حاسبت نفسك وانت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا يمضي عليك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك فكيف ببقية, السي ببقية السيئات من أكل الحرام والشهوات والتقصير في الطاعات وكيف ترجو خلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء ابن القرناء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك فتقول أين حسناتي فيقال نقلت إلى صحيفة خصومائك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك فتقول يا رب هذه سيئات ما قارفتها قطه فيقال هذه سيئات الذين غتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المعاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة فاتق الله في مظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم من حيث لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فليكثر من الاستغفار لمن ظلمه فعساه أن يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأرباب المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم على ما يأتي بيانه في باب إرضاء الخصوم بعد هذا امشى الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين فصل قوله في الحديث فيناديهم, فيناديهم بصوت أو استدل به أو استدل به من قال بالحرف والصوت وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بذلك وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بذلك تعالى الله عما يقوله المجسمون والجاحدون علوا كبيرا وإنما يحمل النداء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره ومثل ذلك سائغ في الكلام غير مستنكر أن يقول القائل نادى الأمير وبلغني نداء الأمير كما قال الله سبحانه وتعالى ونادى فرعون في قومه وإنما المراد نادى المنادي عن أمره وأصدر نداءه عن إذنه وهو هو كقولهم أيضا قتل الأمير فلانا وضرب فلانا وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه, وتصديه لهذه الأمال ولكن المقصود أعيد وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال ولكن المقصود صدورها عن أمره وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد فيخاطبون أهل التقى والرشاد ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم ومثله ما جاء في حديث التنزيل مفسرا فيما أخرجه النساء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داعي يستجاب له هل من مستغفر يغفر له عيد فيقول هل من داعي يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى صححه أبو محمد عبد الحق وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه وأن ذلك من باب حذف المضاف والدليل على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله سبحانه وتعالى على ما هو مذكور في كتاب الديانات فيم قال بعض الاغبياء لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه فان فيه انا الديانه وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقا إلا من رب العالمين قيل له ان الملك اذا كان يقول وعيد قيل له ان الملك اذا كان يقول عن الله سبحانه وتعالى وينبئ عنه فالحكم يرجع الى الله رب العالمين والدليل عليه ان الواحد منا اذا تلاقونه سبحانه وتعالى إذا قول إذا تلا قول الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله فليس يرجع إلى القارئ إنما القارئ ذاكر لكلام الله سبحانه وتعالى ودال عليه بأصواته وهذا بين وقد أتينا عليه في الصفات من كتاب الأثناء في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فصل واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها وقال الضحاك وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث أن البهائم تحشر وتبعث قاله أبو ذر وأبو هريرة وعمر بن العاص والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح لقوله سبحانه وتعالى واذا الوحوش حشرت وقوله سبحانه وتعالى ثم الى ربهم يحشرون قال ابو هريره يحشر الله عيد قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامه البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله سبحانه وتعالى ان ياخذ للجماء من القرناء قبل المتابعه في الحاشية واحد الحديث الصحيح واللفظ مختلف مسلم وأحمد متابع ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ونحوه عن ابن عمر وعبد الله ابن عمر بن العاص وفي الخبر إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه الكفار فلذلك قوله سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبره اي غبار وقال الطائفه الحشر في قوله سبحانه وتعالى ثم الى ربهم يحشرون راجع إلى الكفار, الكفار ولياذ بالله عز وجل وما تخلل من قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء كلام معترض وإقامة حجاج وما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة التعظيم أعيد الجملة قبل وأما الحديث كلام معترض وإقامة حجة والله تعالى ألم وأما الحديث في المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص فيه حتى يفهم منه أنه بد لكل أحد منه أنه لا محيص لمخلوق عنه وعضدوا ذلك بما روي في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فقال حتى يقاد للشات الجماء من الشات القرناء ولما لما ركب الحجر والعود لما خدش العود قالوا فظهر من هذا أن المقصود التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل ولأن الجمادات لا تعقل خطابها ولا عقابها ولا ثوابها ولم يصر إليه أحد من العقلاء ومتخيلة من جملة المعتوهين الأغبياء متخيلة من جملة المعتوهين الأغبياء أجاب بعض من قال إنها تحشر وتبعث بأم قال إن من الحكمة الإلهية ألا يجري أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا على سنة مسنونة وحكمة